فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين فسيروا أيها المشركون في الأرض مدة أربعة أشهر آمنين ولا عهد لكم بعدها ولا أمان وأيقنوا أنكم لن تفلتوا من عذاب الله وعقابه إن استمررتم على كفركم به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 فإن تبتم ايها المشركون من شرككم فتوبتكم خير لكم وان اعرضتم عن التوبه فايقنوا انكم لن تفوتوا الله ولن تفلتوا من عقابه واخبر ايها الرسول الذين كفروا بالله بما يسوؤهم وهو عذاب موجع ينتظرهم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 فإذا سلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم وحصروهم وخذوهم وحصروهم وقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم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 ويجتنبون نواهيه كيف وان يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم الا ولا ذمة يرضونكم بافواههم وتابى قلوبهم واكثرهم فاسقون كيف يكون لهم عهد وامان وهم اعداؤكم وان يظفروا بكم لا يراعوا فيكم الله ولا قرابه ولا عهدا بل يسومونكم سوء العذاب يرضونكم بالكلام الحسن الذي تنطق به السنتهم لكن قلوبهم لا تطاوع السنتهم فلا يفون بما يقولون واكثرهم خارجون عن طاعه الله لنقضهم العهد اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون اعتاضوا واستبدلوا عن اتباع آيات الله التي منها الوفاء بالعهود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 وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ لَا يُرَاعُونَ اللَّهَ وَلَا قَرَابَةً وَلَا عَهْدًا فِي مُؤْمِنٍ لِمَا هُمْ عَلَيْهِ مِنَ الْعَدَاوَةِ فَهُمْ مُتَجَاوِزُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ لِمَا يَتَّصِفُونَ بِهِ مِنَ الظُّلْمِ وَالْعُدْوَانِ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَتَوْا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ فَإِنْ تَابُوا إلَى اللَّهِ مِنْ كُفْرِهِمْ وَنَطَقُوا بِالْشَّهَادَتَيْنِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَعْطَوْا زَكَاةً أَمْوَالٍ هُمْ فَقَدْ صَارُوا مُسْلِمِينَ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 ان كنتم مؤمنين حقا قاتلوهم يعذبهم الله بايديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين قاتلوا ايها المؤمنون هؤلاء المشركين فانكم ان تقاتلوهم يعذبهم الله بايديكم وذلك بقتلكم اياهم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 أجعلتم أيها المشركون القائمين على سقاية الحاج وعلى عمارة المسجد الحرام مثل من آمن بالله ولم يشرك به احدا وآمن بيوم القيامة وجاهد بنفسه وماله لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى اجعلتموهم سواء في الفضل عند الله لا يستوون أبدا عند الله والله لا يوفق الظالمين بالشرك، ولو كانوا يعملون أعمال خير كسقايه الحاج. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله،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 يُبَشِّرُهُم رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّاتٍ لَهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُقِيمٌ يُخْبِرُهُمُ اللَّهُ رَبُّهُمْ بِمَا يَسُرُّهُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَمِنْ إِحْلَالِ رِضْوَانِهِ عَلَيْهِمْ فَلَا يَسْخَطُ عَلَيْهِمْ أَبَدًا وَبِدُخُولِ جَنَّاتٍ لَهُمْ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 لمن امتثل أوامره واجتنب نواهيه مخلصا له الدين يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان وَمَن يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَأُولَائِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاتَّبَعُوا مَا جَاءَ بِهِ رَسُولُهُ لَا تُصِيرُ آبَاءَكُمْ وَإخْوَانَكُمْ فِي النَّسَبِ وَغَيْرِهِمْ مِنْ قَرَابَتِكُمْ أَصْفِياءَ وَالُونَهُمْ بِإفْشَاءِ أَسْرَارِ الْمُؤْمِنِينَ إلَيْهِمْ وَالْتَشَأُورِ مَعَهُمْ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 قُلْ إِنْ كَانَ آبَاءُكُمْ وَأَبَنَاءُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اِقْتَرَفْتُمُوهَا واموال نقترفتموها وتجاره تخشون كسادها ومساكن ترضونها أَحَبَّ اليكم من الله ورسوله احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا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 وَإِنْ خِفْتُمْ مَعِيلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَاتَّبَعُوا مَا شَرَحَ لَكُمْ إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ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 ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله انا يؤفكون إن كلا من اليهود والنصارى مشركون فاليهود أشركوا بالله لما ادعوا أن عزير ابن الله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 وعملوا بما شرعه الله لهم ان كثيرا من علماء اليهود وكثيرا من عباد النصارى لياخذون اموال الناس بغير حق شرعي فهم ياخذونها بالرشوه وغيرها وهم يمنعون الناس من الدخول في دين الله والذين يجمعون الذهب والفضه ولا يؤدون ما يجب عليهم من زكاتها فاخبرهم ايها الرسول بما يسوؤهم يوم القيامه من عذاب موجع يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون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 وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين إن عدد شهور السنة في حكم الله وقضائه إثنى عشر شهرا فيما أثبته الله في اللوح المحفوظ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 وان خالفوا اعيانها فلا يحلون شهرا الا حرموا مكانه شهرا فيحلون بذلك ما حرمه الله من الاشهر الحرم ويخالفون حكمه حسن لهم الشيطان الاعمال السيئه فعملوها ومنها ما ابتدعوه من النسيء والله لا يوفق الكافرين المصرين على كفرهم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 والله على كل شيء قدير إن لم تخرجوا أيها المؤمنون للجهاد في سبيل الله لقتال عدوكم يعاقبكم الله بالقهر والإذلال وغيره ويستبدل بكم قوما مطيعين لله إذا استنفروا للجهاد نفروا ولا تضروه شيئا بمخالفتكم أمره فهو غني عنكم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 فِي رُخْفَافٍ وَثِقَالٍ وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ سِيرُوا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لِلْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فِي الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ شَبَابًا وَشُيُوخًا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 لا يستاذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الاخر ان يجاهدوا باموالهم وانفسهم والله عليم بالمتقين ليس من شان المؤمنين بالله وبيوم القيامه ايمانا صادقا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 وأصاب قلوبهم الشك في دين الله فهم في شكهم يترددون حيارا لا يهتدون إلى الحق ولو أرادوا الخروج لاعدوا له عده ولكن كره اللهم بعاثهم فثبطهم وقيل قعدوا مع القاعدين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 لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنه وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين من الخير الا يخرج هؤلاء المنافقون معكم فهم إن خرجوا معكم ما زادوكم إلا فسادا بما يقومون به من التخذيل وإلقاء الشبه ولأسرعوا في صفوفكم بنشر النميمة لتفريقكم وفيكم أيها المؤمنون من يستمع إلى ما يروجونه من الكذب فيقبله وينشره فينشا الاختلاف بينكم والله عليم بالظالمين من المنافقين الذين يلقون الدسائس والشكوك بين المؤمنين لقد تَتَغَوَّلُ فِتْنَةٌ مِنْ قَبْلُ وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ حَتَّى جَاءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَارِهُونَ لَقَدْ حَرَصَ هَؤُلَاءِ الْمُنَافِقُونَ عَلَى الْإِفْسَادِ بِتَفْرِيقِ كَلِمَةِ الْمُؤْمِنِينَ وَتَشْتِيتِ شَمْلِهِمْ مِنْ قَبْلِ غَزْوَةِ تبوك وَنَوَّعُوا وَصَرَّفُوا لَكَ أيها الرسول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 الا في الفتنه سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين ومن المنافقين من يعتذر بالأعذار المختلقة فيقول يا رسول الله إئذن لي في التخلف عن الجهاد ولا تحملني على الخروج معك حتى لا اصيب ذنبا بسبب فتنه نساء العدو الروم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 وَإِذَا تُصِيبُكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِنْ قَبْلُ وَيَتَوَلَّوْنَ وَهُمْ فَرِحُونَ إِنَّ لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ نِعْمَةً مِنَ اللَّهِ بِمَا يَسُرُّكَ مِنْ نَصْرٍ أَوْ غَنِيمَةٍ كَرِهُوا ذَلِكَ وَحَزِنُوا لَهُ وَإِنْ أَتَتْكَ مُصِيبَةٌ مِنْ شِدَّةٍ أَوْ انْتِصَارِ عَدُوٍّ يَقُولُ هَؤُلَاءِ المنافقون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 قل أيها الرسول لهم هل تنتظرون أن يقع لنا إلا النصر أو الشهاده ونحن ننتظر أن ينزل بكم الله عذابا من عنده يهلككم أو يعذبكم بأيدينا بقتلكم وأسركم إذا أذن لنا بقتالكم فانتظروا عاقبتنا انا منتظرون عاقبتكم قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين قل أيها الرسول لهم أبذلوا ما تبذلون من أموالكم طوعا أو كرها لن يتقبل منكم ما أنفقتم منها لكفركم وخروجكم عن طاعة الله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 أظهر التذمر ولو انهم رضوا ما اتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله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 ما الم يعلم هؤلاء المنافقون انهم بعملهم هذا معادون لله ولرسوله وان من يعاديهما يدخل يوم القيامه نار جهنم ماكثا فيها ابدا ذلك الهوان والذل الكبير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 لا كنا في حديث نمزح فيه ولم نكن جادين قل ايها الرسول ابي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم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 فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخلتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة واولئك هم الخاسرون انتم يا معشر المنافقين في الكفر والاستهزاء مثل الامم المكذبه من قبلكم كانوا اعظم قوه منكم واكثر اموالا واولادا فتمتعوا بنصيبهم المكتوب لهم من ملذات الدنيا وشهواتها فتمتعتم انتم ايها المنافقون بنصيبكم المقدر لكم من ذلك مثل تمتع الأمم المكذبة السابقة بنصيبهم وخذتم في التكذيب بالحق والطعن في الرسول مثل خوضهم في التكذيب به والطعن على رسلهم أولئك المتصفون بتلك الصفات الذميمة هم الذين بطلت أعمالهم لفسادها عند الله بالكفر وهم الخاسرون الذين خسروا أنفسهم بإيرادها موارد الهلاك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 فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ فَلَمَّا أَعْطَاهُمُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ مِنْ فَضْلِهِ لَمْ يَفُوا بِمَا عَاهَدَ اللَّهُ عَلَيْهِ بَلْ مَنَعُوا أَمْوَالَهُمْ فَلَمْ يَتَصَدَّقُوا بِشَيْءٍ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ عَنِ الْإِيمَانِ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ فَجَعَلَ عَاقِبَتَهُمْ نِفَاقًا ثَابِتًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ عِقَابًا لَهُمْ عَلَى إِخْلَافِهِمْ لِعَهْدِ اللَّهِ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 وليبكوا كثيرا في حياتهم الاخره الباقيه جزاء على ما كانوا اكتسبوه من الكفر والمعاصي والاثام في الدنيا فان رجعك الله الى طائفه منهم فاستاذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي ابدا فَقُل لَن تَخْرُجُوا مَعِي أَبَدًا وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِي عَدُوًّا إِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ فَإِنْ أَعَادَكَ اللَّهُ أَيُّهَا النَّبِيُّ إِلَى فَرِيقٍ مِنْ هَؤُلَاءِ الْمُنَافِقِينَ ثَابِتٌ عَلَى نِفَاقِهِ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 ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره انهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ولا تصلي ايها الرسول على ميت من موت المنافقين ابدا ولا تقف على قبره للدعاء له بالمغفره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 إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون ولا تعجبك أيها الرسول أموال المنافقين ولا أولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الحياة الدنيا وذلك بما يعانونه من المشاق في سبيلها وبما يصابون به من مصائب فيها وأن تخرج أرواحهم من أجسادهم وهم على كفرهم وإذا انزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنانكم مع القاعدين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 إنما السبيل على الذين يستاذنونك وهم أغنياء رضوا بان يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون إنما الطريق بالعقوبة والمؤاخذة على أولئك الذين يطلبون منك أيها الرسول الإذن في التخلف عن الجهاد وهم قادرون عليه بوجود ما يتجهزون به رضوا لأنفسهم الذلة والهوان بأن يبقوا مع الخوالف في البيوت وختم الله على قلوبهم فلا تتأثر بموعظة وهم بسبب هذا الختم لا يعلمون ما فيه مصلحتهم ليختاروه وما فيه مفسدتهم ليتجنبوه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 يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ يقسم هؤلاء المتخلفون لكم أيها المؤمنون لترضوا عنهم وتقبلوا أعدارهم فلا ترضوا عنهم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 الاعراب اشد كفرا ونفاقا واجدر ان لا يعلموا حدود ما انزل الله على رسوله والله عليم حكيم اهل الباديه ان كفروا او نافقوا كان كفرهم اشد من كفر غيرهم من اهل الحضر ونفاقهم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 وينفق قربات عند الله وصلوات الرسول الا انها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته ان الله غفور رحيم ومن سكان الباديه من يؤمن بالله ويؤمن بيوم القيامه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 وليحلفن هؤلاء المنافقون لكم ما قصدنا إلا الرفق بالمسلمين والله يشهد إنهم لكاذبون في دعواهم هذه لا تقم فيه لا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه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 أفَمَن أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَى من اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَم مَّن أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ أَم مَّن أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ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 التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم إن الله سبحانه اشترى من المؤمنين أنفسهم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 البلد، البشر، الحامد، السائحون، الراكعون، الساجدون، الآمرون بالمعروف الآمرون بالمعروف والناهان عن المنكر والحافظون لحدود الله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 ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولى قربا من بعد ما تبين لهم من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم لا ينبغي للنبي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 فلما اتضح لابراهيم ان اباه عدو لله لعدم نفع النصح فيه او لعلمه بوحي انه يموت كافرا تبرأ منه وكان استغفاره له اجتهادا منه لا مخالفه لحكم اوحى الله اليه به ان ابراهيم عليه السلام كثير التضرع الى الله كثير الصفح والتجاوز عن قومه الظالمين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 وَمَا لَكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ غَيْرَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ يَتَوَلَّى أُمُورَكُمْ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَصِيرٍ يَدْفَعُ عَنْكُمُ السُّوءٍ وَيَنْصُرُكُمْ عَلَى عَدُوِّكُمْ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 وعلموا ان لا ملجا لهم يلجاون اليه الا الى الله وحده فرحمهم بتوفيقهم للتوبه ثم قبل توبتهم انه هو التواب على عباده الرحيم بهم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين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 ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب ان يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه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 ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون وما ينبغي للمؤمنين ان يخرجوا للقتال جميعا حتى لا يستاصلوا اذا ظهر عليهم عدوهم فهلا خرج للجهاد فريق منهم وبقي فريق ليرافقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتفقهوا في الدين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 أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُونَ أَوَلَا يَنظُرُ الْمُنَافِقُونَ مُعْتَبِرِينَ بِابْتِلَاءِ اللَّهِ لَهُمْ بِكَشْفِ حَالِهِمْ وَفَضْحِ نِفَاقِهِمْ كُلَّ سَنَةٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ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 لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم لقد جاءكم يا معشر العرب رسول من جنسكم فهو عربي مثلكم